الشاب الذي أ ر ا د الانتحار الشاب الذي أ ر ا د الانتحار تعرفون <تصفيق> ها ها ا ل ش ا ب الذي أ ر ا د الانتحار ها نعم نعم في واحد شاب لا, لا معان ا ل س م ك ة لا لا لا, لا, لا. ها؟ سمعكم انا ق ص ة الشاب المراهق الذي ح الروايه و ا ا ن ت ن سأل فتح اول ا ل مرة ن ا المنبر أبقى فيها أبقى فيها اول انقلها المنبر الظاهر على بالليل مرة رواية جديدة تقول في زمان عمر بن الخطاب كان يوجد ا م ر أ ة عندها طفل ابن ست شهور قديش شهور عمره ست, ست شهور. شهور. طلعت、مم. به ا ل خ ا د م ة ا ل ج ا ر ي ة على السطح تنشر القمح على السطح فنسيته على السطح ونزلت للبيت شوف شغلة ن ز ي ت الصبي وين على السطح هذا الصبي ابن الست شهور حبا فحبا فحبا حتى وقف على الميزات ب الميزاب, الميزاب الى البئر مثل الى ينزل هكذا ج ء ه امه من الناحية هذه ولده والده عليه الناحية خافت ان يقع ولده في الميزاب <تصفيق> جاء والده من الناحية الثانية من فيموت من ان يقع في يسقط خاف فيموت فصاحوا و... هو طبعا اقولكم ل شيء ل ح ظ ة لحظه لا تستعجلون هو طالما الان الموضوع او ا ل ق ص ة جاء يعني ذكر فيها عمر ب الخطاب رضي الله عنه و ارضاه فراح تكون يعني تشويه ل ص و ر ة عمر رضي الله عنه و ارضاه ب س ا ل ب ر و ش و ي خ ل ن ا نسمعها اكيد اكيد م شيء طبيعي يعني التفت جيدا وين ولدها في فيموت يخلص المتابي يقع ان عمر الميزات خافت في انت جاء والده من ا ل ن ا ح ي ة الثانيه خاف عليه ان يسقط فيموت فصاحوا ا ا وعمراه يخلصنا و القضية الله شاء شوفوا الشذب و عمراه ما قالوا يا الله لم ي س ت ق ي ث بالله سبحانه وتعالى لا صح و ا يا ع م ر ا ر و الاب ح د ة ا يا م ن ه ا الصوب والام يا م ن ه ا الصوب يمسكون اليها الاب و ست شهور ل ح ظ ة ابو ست شهور هذا لا ح لحظة ظ ة لحظة. اصلا لا ي د ر يحبي ولا يمشي د ر ي ولا شيء بست و شهور هذا بصاروا بالميزاب الميزاب يصب الميزاب عمراء وخاف الي المجرى هذا مال, مال المطهر الي الياهل داخل الميزاب؟ ما ادري كمال هو فوق شلون نطيحهم ميسطح من يدش جاء والده من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ا ن ي ة خاف عليه ان يستر فيموت فصاحوا و عمر ه و ان عمر خلصنا من هذه ا ل ق ض ي ة جاءوا بعمر بن الخطاب قال انا لا اتجرا و اتقدم اعترف بجهله من جاء عند ذلك يا شيعان بعد ما يبيه يا من, من سي... اكيد علي رضي الله عنه اكيد حلال المشاكل من الامير من العالم من الولي من التسبيح والطائف والراكع من حلال المشاكل من الامير يا امير المؤمنين سلام الله وصلواته عليه قال اتركوه, اتركوه. عندكم بالحي هذا ولد اخر من نفس العمر قالوا نعم يا امير المؤمنين عمره ست شهور ايضا قال علي به راحوا جابوه ابن الجيران ابن ست شهور、م. الامام حمل الطفل الثاني وتكلم معه كلمات ووجهوا الى يلا عاد. يلا يلا. يلا بره بره بره بره ي ر ه ب ر ا بره بره ب تكلم معه كلمات ووجهه الى الصبي الاخر ل و ا ق ف حد الميزات حتى ما يقع فبدا يتكلمان ويتناغيان ان تظن الطفل ما عنده علم هو عمر س ع بيعرف النبي ماذا يقول ا ط ل ب ا ل ع ل م من المهد ي الى ا ل ل ح هو ثبت لنا الحين ثبتت هذه ا ل ر و ا ي ة اطلب العلم من المهدي لللحدي ا ل آ ن اثبتها طيب مو, مو هذا السؤال لماذا ع ل ي رضي الله عنه و ارضاه لم يخاطب الطفل الاول اللي كان يطيح ب ليش راح يابو ل د الجيران وخلاه ك ل م ه و يكلم الولد م ع ل يكلم رضي ارضاه يحتاج ليش الله الواسطة عنه اذا ما كلم الولد هذا اللي اللي امه ولا ابوه اللي اللي راضي ولا بيطيح مو ي س م ع كلامك ه قش ما كلم باشره جاب ولد ب س ن ة وكلمه شفت شلون لاحظوا ا ل د ق ة في التعبير نعم مفاوضات ورعان في <تصفيق> يعرف كل شيء فصارا يتكلمان فقالت فقال الاطفال شيء بيت يتكلمان يا علي يتكلم المهد إلا الاب والام هذا ماذا الان بعد ما تكلم علي رضي الله وارضاه احد قال لصاحبة الثاني كل تكلم علي قال لحظات عمره مع اتركوهما بعد سعب عن رضي حنشوف شنو رجع الطفل عن النزاب واقبل الى امير المؤمنين يتبسم في وجهه قال و ا يا عليه ماذا قال حتى ر ج ع من ا ل س ق و ط في ا ل ب ئ ر قال عليه السلام قال له انت ليش بدك ترمي بنفسك في البئر وتموت البيبي حوار الكيدز قال له حتى ارتاح من الدنيا وما فيها ه ذ ا ا ل له س ت ة اشهر يقول حق الثاني حتى ارتاح من الدنيا و ا ل ل ي فيها همومه كثرانه ع ي ا ل ة ح ا ل ة ه م ح ا ل ة صارتين بالمدارس مرته ت ع ب ا ن ة م س ك ي ن ة الشعر هيطيح حالته ك س ي ف ة يعني سته ش ه و ر عذاب عذاب الولد تعذب وايد من السلام انت السقوط البئر قال عليه السلام قال له انت ليش في بسك؟ ترمي بنفسك في البئر وتموت <تصفيق> مديون <تصفيق> هو <حبوة> مديون. <تصفيق> قال له حتى ارتاح من الدنيا وما فيها قال له انت تقتل امك واباك حزنا عليك قال له مش احسن ما اكبر والشيطان يغويني وادخل في جهنم قال له لك لا تعال ارجع ارجع حتى نعيش ونكبر وننجب اولادان يوالون ويحبون هذا واشار الى علي فرجع الى امير المؤمنين ياخي يا والله عايزنا والله عايزنا ن ص ح ه م لا تاكلون ت ر ب ة م ض ر و ب ة لا تشمون ت ر ب ة م ض ر و ب ة يا ج م ا ع ة هد شوي هد شوي يا يبغى نعيد لكم هالمقطع نعيد لكم اياه عمره ست شهور يبغى ينتحر لكثره هموم الرجل هذا عمره ست شهور ي ب غ يحاول ا ن ت ح ا ر لانه عنده هموم ك ث ي ر ة